رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولى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 ان ادو الي عباد الله اني لكم رسول امين